والصلاة والسلام على خاتم النبيين المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في اللقاء الماضي تكلمنا عن مخرج الجوف وسؤال يقول تكلم عن المخرج الثاني من المخارج العامة المخرج الثاني الحلق وهو أول المخارج الثلاثة المحققة قلنا هناك المخارج خمسه مخرجان المقدران جنف وخيشوم وثلاثة محقق الحلق واللسان والشفى وهذا أول المخال الحلق وهو ما بين, ما بين الصدر واللسان محدد بها محقق الجوف كان خلاء فم حلق لكن هنا حددنا قلنا ما بين الصدر واللسان المساحة دي الحلقوم وهذا المخرج يخرج منه ستة أحرف وله ثلاثة مقارد في البداية بقول بها في البداية نقول أنه أن المخرج العام المخرج العام ليس بينه أو ليس في ليس بين حروفه تباعد المخرج العام ليس بين حروفه تباعد إما تماثل أو تقارب أو تجانس عائلة وحدة هنا عائلة الحرق ذا الحلق ثلاث مخارج خاصه بنقول الف اقصاه وتخرج منه الهمزه ف الهاء ف وسطه وتخرج منه العين ف جيم فالحاء ذو بالفاء يعني فالحاء أدناه ومنه الغين فالخاء عطف بالفاء لما همز فهاء ثم عين حاء لأن الهمزة تكون فوق الهاء والهاء تحتها يعني هما أختان متجانسان لكن الهمزة فوق الهاء مش معنى انه الاثنين مخرج واحد يعني في مكان واحد لا زي مقعد قعدنا عليه مقعد في خد ثلاثة مفار أربعة المقعد واحد فالمخرج الأقصى واحد لكن حرفان الهمز مساحة والفاء والهاء مساح يبا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء لو أردنا أن ننسب هذه الحروف إلى بعضها عندي الهمزة همزة وهمزة فما التماثل حرفان اتحدى مخرجا وصفة يعني الهمزة كالإنسان وظله كالإنسان وظله أأنتم همزة وحدة الهمزة والهاء تجانس اتحاد مخرج واختلاف صفات واختلاف يعني مختان لكن اختلاف تجانس بقى اشتمافل لان في اتحاد واختلاف اتحاد مخرج اختلاف صفات وكذا العين والحاء والغين والخاء السؤال يقول تكلم عن المخرج الثالث المخرج الثالث اللسان وهو ثاني المخارج المحققه ويتميز اللسان عن الحلق والشفه بثلاثه امور الاول انه مخرج عام وله اربعه مخارج عامه وعشره مخارج خاصه عندك الحلق مخرج عام وثلاثه خاصه, خاصة. الشفه مخرج عام مخرجين خاصان اما اللسان مخرج عام هو في حد ذاته وله اربعه مخارج عامه وعشره مخارج خاصه اما اللسان مخرج عام وله اربعه مخارج عامه وعشره مخارج خاصة ثانيا ان اللسان يتميز عن الحلق والشفه بانه له مساحتان له مساحتان طول وعرض ثالثا يتميز اللسان بانه بكثرة حروفه بكثره حروفه فحروفه ثمانية عشر فحروفه ثمانية عشر والحلق ستة أحرف والشفة أربعة أحرف إذن اللسان متميز مخرج عام وأربعة عام وعشر خاص متميز له مساحتان قول حرف ارتواش هاز بن ديتكتد وتميز حروفه 18 سؤال يقول تكلم عن ان مخرج الاول من مخارج اللسان العامه المخرج الاول اقصاه اي اعلاه مما يلي الحلق او اللسان فوق تحت الحلق تاقصاه وله مخرجان خاصان اقصى اللسان مخرجان خاصان نخرج للقاف وتخرج من اقصى اللسان تحت الخاء تحت الخاء التي من ادنى الحلق ونخرج للكاف وتخرج من اقصى اللسان تحت القاف قليلا تحت القاف قليلا فالقاف والكاف متقاربان في سؤال جاي مهم جدا ناخد منه القاف والكاف متقاربان يعني القاف لها مخرج خاص والكاف لها مخرج ايضا خاص معايا بنقول فلما لا تكون الهمزة والهاء متقاربان من اقصى الحلق كالقاف والكاف من اقصى اللسان قلنا إن... نعم اه نعم قلنا الهمزة والهاء مخرج خاص واحد وتجانس واقصى الحلق هنا اقصى اللسان برضو اقصى اللسان لكن كل حرف بخدم مخرج الوحد خاف والكاف تقارب والهمز والهاء تجانس لما هذا منقول والجواب انه لما كان الحلق اضيق واقل مساحة من اللسان ناسب أن تكون الهمزة والهاء متجامسين ولما كان اللسان أكثر من الحلق مخارجا كان بين القاف والقاف تقارب يعني عندنا مثلا واحد عنده سكن واسع فسيح كم حجره براحته حجر حجره للبنات مكتب براحته لكن لو عنده سكن يعني ربنا يوسع علينا جميعا سكن ضيق على قده بيكيف اموره فلما ادت الهمزه والهاء مخرجين وعندي العين والحاء والغين والخاء هياخدوا ايه مفيش مكان يبقى هنا بقى الهمزه والهاء مخرج العين والحاء مخرج الغين والخاء مخرج حسب المساحه اللي عندي لكن اللسان وما اطوله اه اه عنده اربع مخارج عامه و10 وعنده طول وعرض وما شاء الله مساحة كبيره ما ينفعش بقى القاف والكاف تتجانس ما ينفعش لو في امكنه نعم اذا عاد بخص اللسان مخرج عام وله مخرجان خاصان القاف والكاف المخرج الثاني من مخارج اللسان العامه وسطه ما بين اقصاه وادناه او طرفه ومنه الجيم فالشين فالياء لان الجيم فوق الشين والشين فوق الياء جا شا يا لو انت جبت لسانك كده هتلاقي سيكون يتحرك حركة بعد حركة جاء فوق قال تحت جاء شاء جاء شاء يا يا اخر الوسط الياء شيء مثلا فالجين والشين والياء حروف متجانسة القاف والكاف تقار وغسط اللسان ده مخرج واحد يعني خاص للجيم والشين والياء المخرج الثالث الحافة وحافة اللسان طرفاه يمينا ويسارا يعني كده وكده شمال يمين اسمها الحافه وله مخرجان خاصان فالاقصى مخرجان للقاف والكاف الوسط مخرج واحد جيم شينيا مع بعض الحافه اثنين مخرجان خاصان احدهما للضاد والثاني وثانيهما لللام يعني كما ان القاف والكاف متقاربان الضاد واللام ايضا متقاربان كل حرف مخرج الضاد تخرج من اعلى حافه اللسان مع الاضراس مع الأضراس من الناجذ إلى الضاحك، مع الأضراس من الناجذ نون ألف جيم ذل من الناجذ إلى الضاحك الضاحك لأن المحيطة الظدر اللام ناخد بالنا من حافة الطرف اللسان من من حافة اللسان. يمينه يسار لابده أن يرب يعني يخبط اللسان في الأدراس أكيد كده هم فالضارت عندنا الأدراس دي أنواعها أنواعها طبعا عندنا النواجد وتواحن وضواحك الأدراس أدراس نواجد تواحن ضواحك واحد العدد هو العدد 32 ضرس وسنه 32 التفاصيل ما اعرفهاش لان عجين طب اصناف خد الميكروفون كده وقول لاخوك دي صدت. تعال سمعينك؟ يعني فوق وتحت عشرين, عشرين صحيح عشرين. أتبع ثمانية أتبع أتبع. أسنان أتبع. الله, خير. الله خير لا <تصفيق> إن والد... بقول لك يا شيخ درس العقل درس العقل جول خالص اخر حاجة اخر حاجة جو نواجد نواجد ما انك قال لك, لك الاضراس دي بتعمل ايه الطواحين تطحن الطعام تطحن الطعام تطحنه والنواجد تنجذه للبلع تشطير يعني تشطب والاسنان تقطع او تكسر تكسر اللقمه بالاسنانك ها يبقى كسر بالاسنان تقطيع و... و... وعندنا الطواحن تطحن والنواجد تنجز صح كده عشان تضحك ما شاء تضحك منك ايه تطحط خدت بالك يبقى عندك الضاد ده الضاد بتاخد النواجل النواجل والطراح والضواحف الكل لذلك لانها مستطيله عشان بتاخد الاضراس دي طيب وتخرج الضاد من الجانب الايسر اسهل وايسر تمسك في اللي سلك على بضاعته ولو ولو شوف اهو هنا ولو طن لوحده لوحده يروح ناحيه الشمال خلي بالك من الايسر اكثر وايسر ومن الايمن اقل لانك انت حت حتين له واحده تقول له ولو انت تنقل بقى. تتفاعل معه و تجيبه على يمينه على يمين انت تجيبه لكن الواحد هو على الشمال بل ايمن اقل ومن بينهما اعز من بينهما بين دوده وده حوله لا هنا ولا هنا لذلك بقى في مشكلة قائمة وأصحابها يحاولون أن يقنعون ولن نقتنع ولكن تفول تفول أو طلسي أمنا تفول ما الفرق بين الظلال والظلال الظلال والأكل لفي الظلال والظلال ضد إيه لذلك الشيخ بن الجزري وكأنه يعني قرأ لسان أحوارين الآن عمل درس خاص بالضاد والظاء قال والضاد الاستطالة ومخرجي ميز من الظاء ولا عجب من كتب مصرتها ويقول لك هي دي الصح والمصريين غلط غلط غلط إحنا مش من النجذع إحنا غلطين من النجذع ليش لكن عشان فرق بين الظل والظل والكلام ده فقد ظل سواء سبيل فقد ظل يعني ظل سواء سبيل. طول النهار طول عمره فنفعش طيب يا سيد ولم تخرج تخرج من أدنى حافة اللسان من الضاحك إلى الثنايا يبقى الحافه خدت الأبراز كلها حتى الثنايا إلى الثنايا إلى مش مع إلى الثنايا يعني ضد تأخذ النواجر والطواحن والضواحك ضد تأخذ الضواحك والامياد والرباعية والرباعية يبقى الضاهج ده حيكون آخر الضاد وأول اللام وأول اللام وتخرج اللام من الجانب العكس بقى الجانب الأيمن أكثر ال الذين موآل ومشيقنا قالوا, قالوا إيبا قالوا إذا أردت أن تعرف نخرج الحرف وصفاته فسكنه او شدده وات بهمزه قبله فحيثما وقف اللسان فهو المخرج في النطق وحيثما تكيف معك فهي الصفات لان المخرج كم والصفات كيف يبقى في عملية كشف الحرف كشف سك الحرف اللام فين؟ من ال تربان لف وشو وزفين آه ذا المخرج فالنان من من الجانب الأيمن أي وايسر اسهل وايسر أسهل الذين ومن الايسر أقل الذين انا جوا عند الشمال ال هم بينهن أعز. آل الذين اعز الذين ب ض نعم اعز يعني نادره نادر أق... يعني اعز اعصر من الاقل من ينفعش ونفعت وتيجي خلالتيجي تجي قريقة جدا عزان ويبقى تقول ال قل... أنا مساني في النص ال قل... مطلش بقى ال ولا ال قل... قلت ال قل في النص أنا جبتها تجي لكنها عز تنفع طبعا في القراءه وصلت المهمه عجيبه ازاي تنفع طبعا تنفع بس انت بقى تكون عزيزة تجيبها عزي بقى انت هاتش شاطر بقى انت تجيبها من وسط يبقى انت كده كويس خير لكن طبعا الايسر دايما دي الاسلام من اليسر دي العنف او التفاعل يعني طيب يبقى عندي اقصى اللسان خدح مخرجين حرفين القاف والكاف الوسط الجيم فشين فلياء الحافة مخرجين الضاد كلها المخرج الرابع من مخارج اللسان العامة هل قلنا عام اربعة عامة وعشر خاص الوسط واحد والحافة خمسة خمسة خاصة خمسة خاصة المخرج الرابع طرف اللسان اي اخره وأسفله طولا إذن الحافة دي عرض بقى عرضا يمين ويسار أما الطرف آخره طولا وله خمسة مخارج خاصة يخرج منها أحد عشر حرفا لسنة 18 حرف 18 اثنين اقصى اللسان ثلاثة الوسط اثنين حفة يبقى اثنين وثلاثة و... يبقى سبعة سبعة يرحمك الله يا شير وهي ألف. مخرج النون نون وتخرج من طرف اللسان تحت مخرج اللام اللام ثم النون باء او اثنين زي ما تقول مخرج الراء وتخرج من طرف اللسان تحت مخرج النون الراء يعني لام نون راء الحظ بها ان النون والراء انت دلوقتي استنفذت ال ال الادراس والانياب خلاص باي معاك الأربعة الأمامية فهو تحت اللي فاضل بقى يبقى هنا النون والراء ليس معهما فنايا لا عليا ولا سفلى النون تحت اللام والراء تحت النون ليس معهما لا عليا ولا سفلى نبدأ بقى نتكلم او نشترك مع الفنايا بقى وإحنا جايين كده بيقول جيم نخرج الطاء والدال والتاء الطاء والدال والتاء وخلينا هيك ال يعني شيخنا يعني بيجيبه بال بال بالتأخير والتأخير أوه بالترتيب يعني تقول طاء دال تاء التاء في الآخر والطاء فوق الطاء فدال وفتاه بالترتيب أط أد أت وتخرج من طرف اللسان واصل الثنايا العليا لكن الجدر ده الجدر نفسه الأصل لا اللثه دي واللثه اه طيب دال حروف. نخرج مخرج الصاد والزاي والسين الصاد والزاي والسين وتخرج من طرف اللسان وفوق الثنايا العليا والسفلة فالأس أس الاثنين مع بعض عليا وسفلة أز من طاء طو... من من, من... اللسان العليا والسفلى استدع أص... دا... دا... يعني مؤقت ضاغط عليهم من فوق تحت اس أص... از اس مش حاجه واحده العليا أطراف اطراف التنايئه العليا والسفلى طيب آه... هاء آخر مخرج بها مخرج الضاء والذال والثاء أو إن شئ تقول تعطون من من نخبط في المخارج أقول صاد زاء يسيم فوق السفلة لأن السفلة أكثر أكثر من عليا فوق السفلة بس طرف اللسان وفوق الثانية السفلة السفلة صح كذا الضاء والذال والثاء من طرف اللسان وفوق الثنايا العليا اخرج لسانك ضغط اللسان يعني هو انصاد زي سين فوق السفله اكتر فوق السفله اكتر يعني اللي ده قلنا السفله وليس العليا اما الضاء والثاء والذال فوق العليا من طرفي الثنايا العليا علهم الاسنان السفلى اكثر السفلى اكثر اس اس از السفلى أكثر. اكثر اكثر بتحمل اكثر ان والثاء والذل لهي اكثر او الاث نعم يقول السؤال تكلم عن مخرج الشفة الشفة الشفتان لا الشفة مخرج كده شفة المخرج الرابع المخارج العامة الشفة ولها مخرجان مخرجان مخرج للفاء وتخرج من بطن الشفة السفلى مع طرفي الثنايا العليا وتخرج من بطن الشفة السفلى مع طرفي الثنايا العليا تقول اف اف شفة دي الفوق دي ما لازدعه خالص لم تشترك في الفاء سفلة وثنائة علية بطن سفلة وثنائة علية ونخرج للواو والباء والميم وتخرج من الشفتين أو أم أبد يعني الواو والباء والميم متجانسة شفتين ان الفاء معهم الفاء مع الواو او الباء او الميم تقارب لأن الفاء شفاه سفلى غس من شفتين. وعليه فان المخارج السبعة عشر السبعة عشر هي الجوف مخرج واحد الحلق ثلاثة مخارج ثلاثة مخارج عشان نحسب مسئة 17 اللسان عشرة مخارج الشفة مخرجان آ قبل ما نقول عليه من للمخرج الخامس ما عليه ناسف المخرج الخامس الخيشوم المخرج الخامس الخيشوم وهو على الأنف ومنه تخرج الغنة وقد سبق بيانها مفصلا المخارج بقى يرون عليه، فالمخارج سبعة عشر، فالمخارج السبعة عشر هي الجوف واحد، الحلق ثلاثة، اللسان عشرة، الشفة اثنين، الخيشون واحد، اثنين الفاء مخرج. الهمز ده مخرج اثنين طول تنبيهات نكتب تنبيهات التنبيه الاول اعلم ان حروف الجوف الثلاثة متباعدة مع ما قبلها وما بعدها لأنه لا يمكن التقارب بين مخرج المقدر ومخرج محقق عندك مثلا قال قال القاف الألف سبع. والالف واللام تباعد ضرب قيل القاف الياء تباعد الياء واللام تباعد قولوا القاف الواو تباعد الواو اللام تباعد لان ازاي هتقرب بين محقق ومقدر صعب مستحيل طيب انت جيت انت جيت ثاني كنت من امتى من امبارح وانت قلنا كتر تاخر اسمه النفات اه المقدم قلنا يكون واحد مثلا اشترى ارض قطعه ارض في العجم هنا مثلا بتاع المشاع العجم المشاع كله بتاعه كله بتاعه وخذ ذلك أما تقول يا جوف ده ألف دي ده في الجوف أي حتة في الجوف من كل الجوف إذا ما خرج مقدر يعني قدر المخرج على الألف غلاص ما مش حاجة ما كانو تاني أبدا يا إي و واحد الغنة خيشوب إن أعلى الأنف أي حتة في الأنف كل القلب لكن ده الهمزه ولك لك اقصى الحلق الغين ادنى الحلق محقق كانوا محدد خدت بالك التنبيه الثاني بنقول اعلم انه ليس بين حروف المخرج العام الواحد تباعدا او تباعد اه عيلة واحدة من كذا اصفه اللسانة 18 واحد فرد في اللسان كلهم ارائي فابتقول فهي اما تماثل اذا اتحد الحرفان واخرجنا صفة او تجانس اذا اتحد مخرجا واختلف صفه او تقارب اذا تقاربا مخرجا واختلفا صفه يعني لما يقول لما يجي لك حرفين من مخرجين مختلفين ما فكرش تشيره لا طلع على طول ال حلق ولسان ما تفكرش تباعد ام حلق و تباعد لم لسان و تباعد التفكير فين ده في المخرج العام الواحد ده ثلاث نسب تماثل تجانس تقارب الحرف مكرر تماثل تماثل حرف واخوه تجانس حرف ومخرج ثاني بس نخرج تقارب وهكذا التنبيه الثالث خاص بالحروف المتجانسه وهي واحد الهمزة والها أقصى الحلق. اقصى الحلق العين والحاء ها وسط الحلق الغين والخاء ادنى الحلق الجين فالشين فالياء وسط اللسان الطاء والدال والتاء طرف اللسان مع اصل الثنايا العليا الصاد والزاي والسين طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى الظاء والذال والثاء طرف اللسان وطرفي الثنايا العليا الواو والباء والمين الشفتان نبدأ كده نقول الكلام عن صفات الحروف ناكد فكرة عنها كده النهاردة لا يعني نعم لا يعني الكلام ده مش عندكم طول ان انت ببتوء حفص ببتوء انت ببتوء حفص وغدالك فايقول لكم ان حروف لك, الحروف المال ونقول لك ان الحروف المشماه اصدق اشمان هذا الكلام ليس وقته الكتاب الكتاب اللي معاكم دكتور محمود عبد العالي طبعا لم ألتزم بهذا الكتاب بالأول اكثر عشان نقدر ندرس منها بتاعي لاننا طبعا بنتكلم لا عن حال التجويز حفص هداه التسهيل ليه انت انت هتسهل الله يسهل لك حد شم قال له شيخ علمنا ايه النصب والشم والاختلاس <سؤال> اه مشكله <صفح> <تصفيق> <سؤال> <بزد> <سؤال> اه الشم ده انا يعني نقول ايش نقول نقول الشمال مامس ايش والشمال، قول إيش أه؟ أقول لك النصب تفاهم الى اغازجي صغير نصبه يعني الكلام اللي مش مكانه النهاردة عاوله ايه لا معلومش انا انا لم اسمع نادم انتحان واشوفه لتحرير <تصفيق> انت تقول لي بقى ما المسؤول ده رد من السائل هو انت امتحانكم مش دا هو اللي راح ين امتحانكم مش ده شغله هو شغله انا ما بنج دعوه ما حدش قال لي امتحان انا اسالكم مش دعوه انت انتوا بتتعلموا علىش دعوه افتحوا لي اسالوني وانا اقول لكم خلاص صح ولا الكلام عن صفات الحروف يقول لك سؤال يقول عرف الصفة عرف الصفة لغة واصطلاح الصفة معناها في اللغة تمييز الأشياء تمييز الأشياء واصطلاحا تمييز الحروف بعضها عن بعض كما قالوا إن المخرج نسبة للحرف كم كم يعني مكان يخرج الحرف كم وصفة كيف تكيف الحرف من الهمزة والهاء اختان لازم يكون فيهم صفه تختلف عن التانية مش لازم يكون الصفات الخمسة احنا اقولنا طبعا الصفات دي اقلها خمس واكثرها سبع واخد بالك مش لازم بقى الهمزه ولا تكون اختفاء تام وكله لا لا يعني الهمزه شديده وجهريه لا صوت فيها ولا هواء الهاء مهموسه ورخويه فيها هواء فيها صوت بس يعني الصفه دي بمعنى عملها او غايتها انها تميز الحرف عن غيره خصوصا الحروف الايه المتجانس طيب السؤال يقول اذكر عدد الصفات عدد الصفات واقسامها صفات الحروف سبع عشرة صفة سبعة عشرة صفة وتنقسم الى قسمين قسم له ضد وقسم ليس له ضد فالقسم الاول عشر صفات بقى احنا قلنا اقل صفات خمسة ليه لأن كل حرف خمسة من, من اللي ده عشر صفات وهي واحد واثنين الهمس وضده الجهر فالحرف اي حرف خلاه ربنا يا همس يا جهر مفيش لا ده ان قلنا اقل خمس تاخد خمسه من ال دول ياخد ايه؟ لا طبعا لا الزين ينفعش يا همس يا جهر طيب ثلاثة واربعة. الشدة كفانا الله شره والرخوة أزقنا الله إياه والرخوة وبينهما التوسط خمسة وستة الاستعلاء وضده الاستفال الاستفال سبعة وثمانية الاطباق ضده الانفتاح تسع وعشره الانلاق الانلاق ضده الاصمات الاصمات بالتاء صاده ت ما ذلك وما معنى ذلك ان الحرف الهجائي إما أن يكون مهموسا أو مجهورا وإما أن يكون شديدا أو مجهورا أو جهريا اي حاجة او جهريا زي بعض وإما أن يكون شديدا او متوسطا او رخويا واما ان يكون مستعليا او مستفلا واما ان يكون مطبقا او منفتحا وإما أن يكون مذلقا أو مصمتا وأن القسم الثاني وهي الصفات التي ليس لها ضد وهي سبعة الصفير القلقلة اللين الانحراف كفاة الله ما التفشي الاستطالة وان شاء الله نكلم في اللقاء القادم ان كان فيه اجل ان شاء الله التكريز على ما التكرير للحرف التكرير قبل تفشي التكرير تفشي أقل الله تعالى على العالم سبحانه وتعالى وبحمدك شاء الله لا إله إلا أنت استغفرك